وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ننتقل إلى الدرس الثاني وهو الكلام على المعربات بالحروف انتهينا مع المعربات بالحركات واليوم إن شاء الله ندرس المعربات بالحركات يأتي لي بالمصحف لأن التدريب العملي سيكون بالمصحف في الآيات المعربات بالحروف وهذا الإعراض فرعي وليس أصلي المعربات بالحروف أربعة أربعة أصناف المسنة والجم المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة او قل الأسماء الستة أو قل الأسماء الستة فهذه تعرف بالحروف والعرب بالحروف فرع والعرب بالحركات أصل الصنف الأولة المسنة والمسنة هو ما دلت على اثنين أو اثنتين بزيادة الألف والنون عند الرف والياء والنون عند عند الجر والنصب وطبعا النون دي تعويض عن التنوين النون تعويض عن التنوين طيب قل مثلا شرح المعلمان الدرس شرح المعلمان الدرس المعلمان مثنى معلم المعلمان مثنى مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه تابع الضم احسنت لأنه لانه ايش؟ المثنى المثنى يقرب بالحروف نيابه عن الحركات تقول مثلا شرحت المعلمتان الدرس ايضا معلمتان مثنى مرفوع وعلامه الرفع الالف لماذا؟ اجيبوا لماذا؟ لانه مثنى طيب ايضا تقول اكرمت المعلمين اكرمت المعلمتين اكرمت المعلمين المعلمين مفعول به منصوب وعلامت نصبه الياء لأنه طبعا الياء دي فيها ضابط المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لماذا نأخذ ذلك الضابط لماذا هذا الضابط لأفره بينه وبينه جمع المذكر السالم حسنت. طيب أنتم الآن تجيبون ما سيأتي قال النسلم من همان لا يشبعان طالب علم وطالب مان اللهم اجعلنا جميعا من طلبة العلم يا رب العالمين من هو مال لا يشبعان طالب علم وطالب مال نعم كريم اللي هو نعم مفوا بالألف لما لأنه احسنت طيب ايضا قول الله تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهبيناه النجاين ألم نجعل له عينين عينين هنا يا اخوة مفعول به في مفعول منصوب علامة النص لما؟ لأنه مسنن ألم ولسانا نفس الأمر معطوفة على المنصوب منصوبة بالياء لأنه مسنن وهديناه النجدين أيضا نفس الإعراض وهي منصوبة بالياء طيب قال الله تعالى واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل فرجل وإيش؟ أعلموا بأمس وإستشهدوا شاهدين ها تطبقوا القاعدة واستشهدوا شهدين من رجالهم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان لا ما فيش استشهدين أيوة آت يا ثوري يا ثوري المنطقة كلها شهدين مفعول به أحسن مفعول به أكمل مفعول به منصوب وعلامة نصبه اللي يا نيابة عن الكسرة لما لأنه مثنى لا فضة فوق يا ثوري المنطقة أحسن الله لكم الإخوة هنا إن شاء الله شدوا همنا للطلب تشرفنا وامتلأنا شرفا بيوجدكم معنا جيد أكمل فإن لم يكون رجلين رجلين رجلين خبر يكون منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه نيابة على الكسر حسن فرجل وامرأة ثان ضيما بيرفع بإيش وينص ما يجر وهذا قلناه ضم رأتان يبقى هذا مرفوع وعلامة الرفع الآلف لأنه مثن طيب فإذا من الفوائد ان المثنة في كثير من بعض القبائل تنزم المثنة الآلف ما لا تنصب ولا تجر تنزم الألف في الرفع وفي النظم وفي الجر يقولون مثلا رأيت الرجلان ودي أصلها يقولون جاء الرجلان رأيت الرجلان مررت بالرجلان يجزموه إيش الألف رأيت الرجلان جئت جاء الرجلان وكما قال الشهر إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها فرعا غدى الإعراض الملحقات بالمسنة يعني إيه ملحق بالمسنة إيه ألفاظ طج بالمسنة لا واحدة له فهذه تأخذ حفظ المسنة أولا إثنان للمذكر وإثنتان أو سنتان للمؤمنة هذه تأخذ حكم المثنى في الإعراض بلا قيد ولا شرط بلا قيد ولا شرط قال الله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار ثانية اثنين اثنين هنا مضاف إليه مجرور وعلامة الجر نيابة عن الكاس. لما لأنه مسنى حسن سنة طيب وهو ملحق بالمثنى أقول هو ملحق بالمثنى أيضا في الحديث قال أن السنة بثنتانة. أو سنسان بأمتي هما بهم كثنتان يبقى مرفوع علامة الرفق لما؟ طيب ملحوظة إذا جاء في التركيب تحذف النون إذا جاء في التركيب تحذف النون تقول إثنى عشر إثنة عشرة وطبعا إثنى عشر للمذكرة لأنه يطابق ده مخالف للقائدة على العدد قائدة العدد إيش؟ أن العدد يخالق المعدود من وين؟ من ثلاثة للعشره الواحد والاثنين يطغى مفيش مخالفه والنون تحذف ليه الترتيب قال الله تعالى ان عده الشهور عند الله 12 اعرب ان عده الشهور عند الله 12 مين المبتدا مبتدا انا هبتدع بضربك الان ايوه انت ستاتي بيها الان ال أنت فتحت كل الأدوار هو إيش اللي بيرفع لما يكون مع ان خبر إنا إن عدة الشهور عند الله صح إثنى عشرة شهر فهو مرفوع من طيب قال الله تعالى وإدستاذ قاموسا لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانسجرت منه إثنى تطبيق أو مطابق إثنى عشرة عين اعرفوا إثنتا ده مرفوع على منصوب هو منصوب بس منصوب بإيش عينا منصوب بإيش؟, منصوب بإيش منصوب بالياء أي ياء فين الياء دي فين الياء فوق ولا تحت ولا بالجنب فين الياء إثنتا أصور مني إثنتا مرفوعة مرفوعة لأنها فاعل فانفجرت منه إثنتا عشرة عينا طيب. السنف الثاني من الملحقات من المسنى سنة وكلتا كلا وكلتا هذه لابد أن نكون تلحق بإيش لأ تلحق بشرط وقيد ان تضاف لضمير مطابق ان تضاف لضمير مطابق لا تضاف إلى اسم ضابق لا تضاف إلى اسم ضابر. قال الله تعالى كلتا الجنتين هذه الإضافة إضافة الإيش لإسم ضابق لا تأخذ إعراب المسلمة بل تعرف بالحركات المقدرة أما إذا أضيفت لضمير مطابق تلحق بالمسلم مثلا العلم والإيمان كلاهما أساس تقدم الأمة كلاهما أساس تقدم الأمة أيضا الصناعة والزراعة كلاهما جناحة الاقتصاد تقول الصبي يمشي مع والديه كلاهما أحد يعرف كلاهما هنا الأول كانت مرفوعة هنا منصورة لمجهورة لا الصبي يمشي مع والدي كليهما كليهما الصبي يمشي مع والدي كليهما مضاف بلايه بفعول به منصوب كليهما انت بسمو لا فوق ده فوق هذا عاد الرجل عادت تخصه ببعض الكتب زيادة الحريص هذا توكيد مجرور توكيد مع الواردين لا مع الاخوان، لا مع البنتين، لا مع الطفلتين توكيد مع والدي كليهما فهذا توكيد فهو مجرور على التوهيد الرحيم يرحم الطفلين كليهما أو الطفلتين أسر. الرحيم يرحم الطفلتين كليهما نفس الذي قاله هذا الرجل توكيد ماهو، مجرور لا ما تدهم أي شيء أسنى. التوكيد ايش منصوص صح يرحموا الطفلتين الطفلتين ايش منصوص ما تقول به طيب اما اذا اضيفه الى اسم الظاهر فلا يلحق به المسلم السنف الثاني الذي يعرف بالحروف جمع المذكر السالم وجمع المذكر يدوبي جمع المذكر السالم وما دلة على اكثر او ما دلة على ثلاثة بزيادة واو ون عند الرفع ويا ون طيب مكسور ما قبلها قال الله تعالى انما المؤمنون اخوه انما المؤمنون انما كفه ومدفوعه يعني كان المؤمنون ايش مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على النون انما المؤمنون صح مفيش لا ده ضافوه بايش بالواو مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سهل انما المؤمنون اخوه قال الله تعالى لا يستوي القاعدون أنتم استخرجوا الجمع المذكر وبينه ليه يرفع بالوا kabbal down وينصب ويجر باليان هنا وافق من وافق المثنى في ايش في النص والجر وافق المثنى في النص والجر ينصب ويجر باليان قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير قل الدرر والمجاهدون في سبيل الله قضب الله المجاهدين بأمورهم وانفسهم على القاعدين ضر وكلا وعد الله الخصد استخرجوا الجامعة المذكر وأحكامه آه. لا يستوي القاعدون القاعدون جمع قاعد نعم صح لا يستوي القاعدون فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه جمع مذكر لا فضه ها لا يستوي القاعدون من المؤمنين ها المؤمنين لماجور بمن بمن بمن جره الياء جمع مذكر لا سواء قاعدونا من المؤمنين غيروا ولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والمجاهدون فمعطوف على ايه على مرفوع فمرفوع فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ها المجاهدين فتقول به منصوب وعلامه نصبه الياء لانه جمع مذكر احسنت طيب المنحقات بجمع المذكر اولو وسنون وعالمون ولا عالمون, عالمون الحمد لله رب العالمين لكن هو مفرد قال عالمون بنون سنون والفاض العقود من 20 إلى 90 قال الله تعالى إنما يتذكر أولو, أولو الألباب أيضا هذا فاعل مرفوع وعلمة رفع هيش الواو لما؟ لأنه ملحق بالجم المذكر السالم قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وألي وقول الأمن عرب قولي به منصوب علامه تصبه الياء لانه ملحق بالجمع المذكر السالم عالمون قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين العالمين مضاف ليه مجرور علامه جره الياء لانه ملحق بالجمع المذكر السالم اهلون قال الله تعالى شغلتنا اموالنا واهلونا وهذا ايضا فاء المرفوع ايوه مرفعي الواو انه ملحق بجمع المذكر السالم السلول قال الله تعالى عن سيدنا يوسف فلبث في السجن بضع سنين وضاف ايه مجرور علامه ملحق بجمع المذكر السالم قال الله تعالى المال والبنون زينه الحياه الدنيا البنون ها. معطوف على المرفوع فهو مرفوع معطوف... على, على مترافعي لأنه ملحف بالجمع المذكر السابق يبقى الصنة الثالث الذي يعرف بالحركات الأسماء الستة والأسماء الستة هي لا اللي يعرف ايه فعيد الأسماء الستة ولا هي الأسماء الخمسة المشهور انها خمسة لكن الثالث تعرف ها. الستة هات الخمسة أبوك مش أبوي أنا أبوك أبوك طيب والسته هنوك لا فض فوق نعم هنوك فان رايتموه انا اعد بالعد الجاهريه فايش فاعدوه بهنا ولا تكن تعرفون يعني ايش هنوك طيب المهم الاسماء السته فيها ابوك واخوك تقول جاء ابوك هذه ترفع بالواو وتنصب وتنصب بالالف وتجر بالياء اذا شادات الجمع المذكر السالم والمثنى في ايش في الرفع في الرفع بالواو وايضا في ايش في الجر بالياء لكن خلافات هنا في النصب هي تنصب بالالف لكن المثنى والجمع المذكر ينصبان بالياء تقول جاء أبوك رأيت اباك مررت بأبيك فابوك جاء ابوك مرفوع علامه رفعه الوان لانه من الاسماء خمسه او رأيت أباك أباك تقول به منصوب عن أما التصليل الآلف أنه أسماء من ستة وأيضاً مررت بأبيك أبيك طبعا مجرور عن أما الجر هي الياء لأنه من أسماء الثلس أس. قال الله تعالى ارجعوا إلى أبيكم تقولوا يا أبانا إن ابنك صار. ارجعوا إلى أبيكم أبيكم هنا اسم مجرور عن أما الجر لألم أنه من الأسماء الخمس قال الله تعالى فلما دخلوا على يوسف هاوى إليه آوى إلي أقا آقا هنا مفتدى مرفوع وعلامة رفع العصاء التي ستصقط على رأسة أحدكم صح؟ هاذ ما فقول به أحسن آوى إلي أقا ما به منصوب علامة ناص به وعلامة ناص به الياء المضمرة صح؟ خطفحش علامة ناص به للألب انتهى من الأسماء الخمسة والأسماء الست يبقى السنف الأخير وهو إنه عراب الأفعال الخمسة والأفعال الخمسة الأفعال الخامسة هي كل فعل كل فعل مضارع اتصل بي وأو الجماعة أو ألف اثنين أو ياء المخاطبة تقول يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون يتفعلين يفعلان تفعلان يفعلان يفعلان يفعلون, يفعلون تفعلون تفعلين هي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجر بحذف النون تجر يا اخوه يا فاضل ما الجر هذه من علامات ايش الاسماء الجر ما يكون بالافعال صح لا لا تلام لا تنام الجر هذا في الأسماء لكن في الافعال يكون الجزم يبقى تنصب بحذف النون وتجزم ايضا بحذف النون قال الله تعالى يا ايها الناس ضرب لكم مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يستطيعهم الزباب شيئاً لا يستنقذوه من بعف الطالب والمطلوب ها هاتوا الأفعال الخمسة طب هات لا فطح لن يخلقه ها لن يخلقه منصوبة لأن فعل مضارع منصوب بإيش؟ بلن وعلامة تصمه حاسف النون لنه من الأفعال أحسن إيش ثاني؟ تدعون تدعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لنه لم إيش؟ لم يتبقه ناصب ولا أجازم بثبوت النون لنه من الأفعال الخمسة المهمة بقى الاخيرة لا يستنقذوه لا يستنقذوه طب لا يستنقذوه يعرفه لا يستنقذوه فعل مضارع احسن ليش مجزومة لا هادي لا ليست دي لا خبرية يا حبيب خليه اقرأ لا بس ها ليش مجزومة احسن لانه جواب شرط جواب الشرط انت قلت ان شرطية لا ما سمعتك شو الله حسيتك تقول إن الشرطية نعم هذا جواب شرطي جواب الشرطي فهي مجزومة لجواب الشرط يبا إذن فضلها قد انتهينا من هذا الباب هو الإعراب بالحروف والإعراب بالحركات وسامحوني لابد من التطبيق كل واحد مع مصحف يفتح سورة المطففين كل واحد مع مصحف يفتح سورة المطففين أعوذ <تصفيق> بالله من الشيطان والله بسم الله الرحمن الرحيم وإن من المضففين بسم الله الرحمن الرحيم وإن من المضففين أبني إذا كتاب عربي يجب أن تنفقون وإذا كانوا من قرار بهم نغسرهم يا رب ارحمنا يا حي يا قيوم برحمتك والاستاد والاهلي ودعاء لمصر الله طيب مثلا تستخرج ما درستاه نادي الاتي فين المثنى اساسا عليك كله موجود اه اه اول حاجه اسم مجرور باللاء وعلامه جره بالياء لانه جمع جمع بس اشفيتها كده بس لك كل اخر ياتي بشيء واحد وبعدين الاخوه في بيت ثكنه ها الاخير ايوه تستوفون احسنت ها فعل مضارع مرفوع علامه رفعه ثبوت النون لما لانها افعال خمسه ولم يسبقها ناصب ولا جازم لا فقد دخول قيل طيب ايش اكمل انا مجرور بايش وعلى جره لانه طيب يخسرون نفس الامر طيب الاخوه هذه تعتبر آت هات مبعوثون مبعوضون مبعوثون مبعوضون ما رايكم فين حريص فاذا كلوهم ها فاذا كلوهم يخسرون يا في في لو فين الشرطيه هنا فاذا يا لو رارع سيا نظر على دون أنهم أنا بابعثون أنت قلت الخبر إيش؟ قلت إيش؟ باشت ما قلتش أي شيء تاني خليك زيني آه آه نعم طيب تضاف إليك في شيء ثاني يا إخوة بالجمع المذكر أو هو جمع المذكر طيب بابعثون والمقربون أيضا تدخل على المتدخل عليين تدخل على المتدخل حافظين نعم آه نعم يفعلون ظاهره جدا يفعلون الفعل خمسه رفض ثبوت النون طيب الاخوه تدرج نفسها دا اذا ارادت ان تطبق في القران خير تطبيق يكون في القرآن اقول قولي هذا استغفر الله